الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله الذي له كل ما في السماوات وكل ما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا وله سبحانه الثناء في الآخرة وهو الحكيم في خلقه وتدبيره الخبير بأحوال عباده لا يخفى عليه منها شيء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 وَقُطِعْتُمْ تَقْطِيعًا أَنْكُمْ سَتُبْعَثُونَ بَعْدَ مَوْتِكُمْ أَحْيَاءً أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدَ وَقَالُوا هَلْ اخْتَلَقَ هَذَا الرَّجُلُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَزَعَمَ مَا زَعَمَ مِنْ بَعْثِنَا بَعْدَ مَوْ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 إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب أفلم ير هؤلاء المكذبون بالبعث ما بين أيديهم من الأرض ويروا ما خلفهم من السماء؟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 ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال اوبي معه والطير وألنا له الحديد ولقد أعطينا داود عليه السلام منا نبوة وملكا وقلنا للجبال يا جبال رجعي مع داود بالتسبيح وهكذا قلنا للطير وصيرنا له الحديد ليينا ليصنع منه ما يشاء من أدوات. أن يعمل وقدر في السرد وعمل صالح إني بما تعملون بصير. أن اعمل يا داود دروع واسعة تقي قاتليك بأس عدوهم وصير المسامير مناسبة للحلق. فلا تجعلها دقيقة بحيث لا تستقر فيها ولا غليظة بحيث لا تدخل فيها واعملوا عملا صالحا إني بما تعملون بصير لا يخفى علي من أعمالكم شيء وسأجازيكم عليها ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه وَمَن يَزِغ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ وَسَخَرْنَا لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُودَ عَلَيْهِمَا السَّلَامَ الْرِّيَحُ تَسِيرُ فِي الصَّبَاحِ مَسَافَةً شَهْرٌ وَتَسِيرُ فِي الْمَسَاءِ مَسَافَةً شَهْرٌ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 يعمل هؤلاء الجن لسليمان ما أراد من مساجد للصلاة ومن قصور وما يشاء من صور وما يشاء من قصاع مثل حياض الماء الكبيرة وقدور الطبخ الثابتات فلا يحركن لعظمهن وقلنا لهم اعملوا يا آل داود شكرا لله على ما أنعم به عليكم وقليل من عبادي الشكور لي على ما أنعمت عليه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 فلما حكمنا على سليمان بالموت ما أرشد الجن إلى أنه قد مات إلا حشرة الأرض تأكل عصاه التي كان متكئا عليها فلما سقط تبينت الجن أنهم لا يعلمون الغيب إذ لو كانوا يعلمونه لما مكثوا في العذاب المذل لهم وهو ما كانوا عليه من الأعمال الشاقة التي يعملونها لسليمان عليه السلام ظنا منهم أنه حي يراقبهم ولما ذكر الله ما أنعم به على داود وابنه سليمان عليهما السلام ذكر ما أنعم به على أهل سبأ إلا أن داود وسليمان عليهما السلام شكرا الله وأهل سبأ كفروه فقال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 لقد كان لقبيلة سبأ في مسكنهم الذي كانوا يسكنون فيه علامة ظاهرة على قدرة الله وإنعامه عليهم وهي جنتان إحدهما عن اليمين والثانية عن الشمال وقلنا لهم كلوا من رزق ربكم واشكروه على نعمه هذه بلدة طيبة وهذا الله رب غفور يغفر ذنوب من تاب إليه فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وأثل وشيء من سدر قليل فأعرضوا عن شكر الله والإيمان برسوله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 سيروا فيها ليالي وأياما آمنين وجعلنا بين أهل سبأ في اليمن وبين قرى الشام التي باركنا فيها قرى متقاربة وقدرنا فيها السير بحيث يسيرون من قرية إلى قرية دون مشقة حتى يصل الشام وقلنا لهم سيروا فيها ما شئتم من ليل أو نهار في أمن من العدو والجوع والعطش فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَا دِيثَ ومزقناهم, وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ فَبَطَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ بِتَقْرِيبِ الْمَسَافَاتِ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 من الإنعام على أهل سبا ثم الانتقام منهم لكفرهم وبطرهم لعبرة لكل صبار على طاعة الله وعن معصيته وعلى البلاء شكور لنعم الله عليه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ولقد حقق عليهم إبليس ما ظنه من أنه يستطيع اغواءهم وإضلالهم عن الحق فاتبعوه في الكفر والضلال إلا طائفة من المؤمنين فإنهم خيبوا رجاءه بعدم اتباعهم له وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَمَا كَانَ لِإِبْلِيسَ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ يَقْهَرُهُمْ بِهِ عَلَى أَنْ يَضِلُّوا وَإِنَّمَا كَانَ يُزَيِّنُ لَهُمْ ويغويهم.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 قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين قل ايها الرسول لهؤلاء المشركين من يرزقكم من السماوات بانزال المطر ومن الارض بانبات الثمرات والزروع والفواكه وغير ذلك قل الله هو الذي يرزقكم منها وإنا او اياكم أيها المشركون لعلى هداية أو في ضلال واضح عن الطريق فأحدنا لا محاله كذلك ولا شك أن أهل الهدى هم المؤمنون وأن أهل الضلال هم المشركون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 ولو ترى أيها الرسول إذ الظالمون محبوسون عند ربهم يوم القيامة للحساب يتراجعون الكلام بينهم يلقي كل منهم المسؤولية واللوم على الآخر يقول الأتباع الذين استضعفوا لسادتهم الذين استضعفوهم في الدنيا لولا أنكم اضللتمونا لكنا مؤمنين بالله وبرسوله قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين قال المتبوعون الذين استكبروا عن الحق للتابعين الذين استضعفوهم أنحن منعناكم عن الهدى الذي جاءكم به محمد لا لا بل كنتم ظلمه وأصحاب فساد وإفساد وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له اندادا وأسروا الندامه لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وقال المتبوعون الذين استضعفهم سادتهم لمتبوعيهم المستكبرين عن الحق بل صدنا عن الحق مكركم بنا بالليل والنهار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 وما بعثنا في قرية من القرى من رسول يخوفهم عذاب الله إلا قال المنعمون فيها من أصحاب السلطان والجاه والمال إنا بما بعثتم به أيها الرسل كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين وقال أصحاب الجاه هؤلاء متبجحين مفتخرين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 وجهلها من جهلها وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَا أُولَئِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ وَاذْكُرْ أَيُّهَا الرَّسُولُ يَوْمَ يَحْشُرُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَهُ لِلْمَلَائِكَةِ تَقْرِيعًا لِلْمُشْرِكِينَ وَتَوْبِيخًا لَهُمْ اهؤلاء كانوا يعبدونكم في الحياه الدنيا من دون الله قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون قال الملائكه تنزهت وتقدست انت ولينا من دونهم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 فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون يوم الحشر والحساب لا يملك المعبودون لمن عبدوهم في الدنيا من دون الله نفعا ولا يملكون لهم ضرا ونقول للذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي ذوقوا عذاب النار التي كنتم تكذبون بها في الدنيا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 وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما اتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير وكذبت الأمم السابقة مثل عاد وثمود وقوم لوط وما وصل المشركون من قومك إلى عشر ما وصلت إليه الأمم السابقة من القوة والمنعة والمال فكذب كل منهم رسوله فما نفعهم ما اوتوا من المال والقوه والعدد فوقع بهم عذابي فانظر ايها الرسول كيف كان انكاري عليهم وكيف كان عقابي لهم قل انما اعظكم بواحده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 ساحر، كاهن، شاعر وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب ومنع هؤلاء المكذبون من الحصول على ما يشتهونه من ملذات الدنيا